ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كانه بنيان مرص و اذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون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 اغيل كذب وهو يدعي والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون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 118. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 119. تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كما قال, عيسى كَمَا قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّالِينَ اني اسراي و كفر الضائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين